「私の名前は何故か」 عليهم بين فمن اسماء ممن ف ت الله الحسنى و َ إ ِ ذ اعتزلتموهم ََُُُْْْ وما ََ يعبدون ََُُْ إ ِ ل َّ ا الله ََّ فاووا َ أ ِ ل ى الكهف ََِْْ ن ْ ش ُ لكم ُْ ربكم َُُّْ من ِْ رحمته ََِِْ ويهيئ ََُِ لكم ُْ من ِْ أ َ م ْ ر ِ ك ُ م ْ مرفقا ًَِ وترى ََ الشمس َْ إ ِ ذ َ ا طلعت َََْ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 و ن ちの声を聞いていることを聞いてい ا ことを聞 م ていることを聞いていることを聞いていることを聞いていることを聞いていることを聞いていることを聞いて ب ることを و いていることを聞いていることを وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعد يوم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 وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم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 بي لاجدن خيرا منها منقلب ا قال له صاحبه ويحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا لكن هو الله ر ب بي ولا اشرك بربي احدا ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه إ ل ا بالله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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض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 「こんなに الملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للنيس من كل مثل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 「おやつやき方を説明することはできないことはできないことはできないことはできないことはできないことはできないことはできないことはでな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 به فاعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا وان تدعهم و إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فت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 قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آ ث ي ر ه ما قصصا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 ただいま。 ف أ ق ا م ه قال لو شئت لتخدت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك س أ ن ب ئ ك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا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 ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما 私たちはこの世を知っていることを知っていることを知 ا ص いることを知っていることを知っていることを知っていることを知っ ب いることを知っていること يشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا 私たちはこの世を変えたことを知っているので ن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 ق ل な ا, إ, إ, ت ت أ ي う ذ とを言うこ ن を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと ف 言うことを言うことを言うことを言うこ 「私の思い出を忘れずに」 ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعلهم من دونها سترا كذلك وقد أ ح ط ن ا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من دونه ما قوما لا يكادون يفقه قولا. قالوا يا ذا القرنين إ ن ياجوج وماجوج مفيد م ف د و ن في الارض فهل نجعل لك خرجا على أ ن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني ن فيه رب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 حتى إ ذ ا س و ا بين الصدفين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا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 ب حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكيفر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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزوا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 به فليعمى العملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا تم تنزيل هذه المادة من موقع تنزيل الإسلام نداء www.islam-call.com